فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة أنغو من عَمِلَ أنغو من عمل بهكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده وأصلح فإن له غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قُل إِنِّي نُغيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَهَا أَكُم قَد ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ قُصَّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُلْ لَوْ أَنَّ عِدِّي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ نَقْضِي الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ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 وهو الذي يتوافق بالليل ويعلم ما جرحت بالنهار ثم يبعثكم في جن قضاء جن مسمى ثم إليه مرجعكم.